مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ غَابَ اللَّهُ بِغُورٍ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ انفخيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجالون اخادعا في اذان من الصوالح خطر الموت والله مسيط بالكافرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْفَى بَأَصْحَارِهَا كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 من دون الله من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا لن تفنوا فتقوا نارم التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين